بسم الله الرحمن الرحيم حميد

I mean, you

جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا ومن الانعام أ ز و ا ج ا يذركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع

「私の手を借りてくれ」

اسماء ه الله ع م بغيا ب ي ن م و ل ل ا ك ل م ة س ب ق ت م ن ربك إلى أجل م م س ى

واستقم كما أ م ر ت ولا تتبع اهله

y o h、yeah.

ل م لم ف ض ي ب ه ا ل ل ه و ل م ل ا كلمة ا ل ف ص ب ل س ي

ولم ي خ ت م ع ل ى ق ل ب ك و ي م ح ا ل ل الباطل ه و يحقق ا ل ح ب ك ل م ان ت ه إ ه ع ل ي م ب ك و ا لديك ولم ي ع ن ل د ي السيئات

ل ف ض ي ل ا ل د ك ا و ر م ا م د راتب النابلسي

م و س ل ع ه النابلسي للعلوم ي و ا ل ا س م ا م ي ه

وجزاء وسيم ئ سيئه, سيئة مثل هذا فمن عثرها فاجره على الله ان ه لا يحب الله ظ لمن تصور بعد ولم يحب و ل ل ه

و ي لفضيله الدكتور محمد راتب ق ل ن ا ب ل س ي

ع ل ي ه ا خ و ر ا ت ب ا ن ي

i <laughs> you

ل ف ض ي ل ا ك ت و ر م ح م ا ت ب النابلسي

حكيم. إن ف ي ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ل س ي

م ب ش ر ع ه ب ع ذ ا ب أ ل ي م وإذا ع ل م م ن آ ي ا ت ن ا ش ي ئ ا ا ت خ ذ ه ا

ل ف ض ل ه الدكتور محمد ر ا ت ا

ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولكن

ام حسب الذين اجترحوا السيئات أ ن نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء

وهم لا ي م ل م و ن أ ف ر اي ت م ن ا ت خ ذ إ له هوا ه هو أ و ل له الله على عيب و خ ت معا سمعي وقلبي و خ ت معا س م ع ه و ق ل ب ه و ج ع ل على ب ص ر ه غ ش ا و

من ع ل م لهم إ ا يظنون و إ ذ الله ت ا ل ي س ن ى

ل ف ح م ا ت ب ن ا

ك م ا ن س ي

لفضيله الدكتور م ح م ا ت ب ا ل ن ا

ربنا <تصفيق> من

من ا ل ل ل ي ف س ب ح ه ا ل د ك ت و ل م ح و د و ا س ت ب ا ل ن ا ب ل

والسقف ا ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل س م ا ء

Ta-da!、Uh -huh.

ل م ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل و ا ب ل س ي